نعيد الكره. الفتاح على وزن فعال وصيغة فعال من صيغ مبالغة اسم الفاعل وحينما يصاغ اسم الله عز وجل الفتاح أو أي اسم آخر حينما يصاغ صياغة مبالغة فالمعنى أن الله عز وجل يفتح كل الأبواب أو يفتح ما استعصى من الأبواب إما مبالغة تكثير أو مبالغة نوع مبالغة عدد أو مبالغة نوع قد يستعصي باب قد يصاب الإنسان بمرض عضال الأطباء جميعا أعطوا رأيهم أعطوا قرارهم لا شفاء لهذا المرض لا أمل يرجى لهذا المريض لا بد من أن يموت بعد أيام لا تجدي معه العملية ولا أن يسافر إلى بلاد الغرب ولا أن يفعل ولا أن يترك هذا باب الشفاء أغلق أغلق وأرتج وتواتر الإغلاق وتواترت آراء الأطباء أعرف صديقا لي أنجب مولودا بولادة عسرة طبعا سحب الجنين من رحم الأم بآلة تستخدم في الولادة العسرة حينما وضع الجهاز على رأسه وسحب أصيب دماغه بخلل فصار هذا الطفل الصغير كلما مضى وقت قليل انتفض فسأل صديقي أول طبيب قال له هذا إصابة بالدماغ لا بد من أن يكون هذا الطفل أعمى أو أبلها أو مشلولا قلنا هذا طبيب حديث عهد بالعلم سألنا أعلى طبيب أطفال في دمشق فقال الكلام نفسه ما أضاف ولا نقص سألنا طبيبا ثالثا طبيبا رابعا طبيبا خامسا أدخلوا مستشفى الأطفال هذا الكلام ما تغير لأنه الاختلاجات أساسها إصابة الدماغ وهذه وإصابة الدماغ لا تبرأ لأن الخلية العصبية لا تنمو قاعدة لو أن الأعصاب تنموا لمات الإنسان ألما من رحمة الله بالإنسان أن أعصابه لا تنمو، فالأطباء جميعا أجمعوا على أن هذا المولود لا بد من أن يكبر أدلها أو مشلولا أو أعمى, أو أعمى وصدقوني أن أباه كان يتمنى أن يموت لأن موت الطفل الصغير أهون بكثير من أن يكبر على هذه الحالة. ثم أخذ إلى طبيب، هذا الطبيب على شأن الإيمان قال على الله يشفيه. أجرى تخطيط للدماغ و دواء وما هي إلا ستة أشهر حتى عاد الطفل كطفل سوي لا شيء. يعني يقلق في صحته والآن عمره 12 سنة ويتحرك ويلعب ومتفوق في دراسته شو اسم الفتاح كل الأبواب أغلقوا الأطباء أغلقوا الأبواب كلها فربنا عز وجل فتح باب الشفاء المعنى البسيط إما أنه يفتح كل باب يفتح لك باب الرزق يفتح لك باب العمل يفتح لك باب الزواج يفتح لك باب الراحة النفسية يفتح لك باب التوفيق يفتح لك باب الطمأنينة يفتح لك باب العمل الصالح يفتح لك باب الدعوة إلى الله يفتح كل الأبواب أو أن أحد الأبواب الذي استعفى على كل طبيب يفتحه الله عز وجل إذا فتتاح صيغة مبالغة اسم الفاعل فاتح فاتح وفتاح يفتح ما أغلق من الأبواب أو مستعصى من الأبواب أو يفتح كل باب. لا. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يفتح رحمته وما يمسك فلا مرسل له من بعده يعني إذا أمسك ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تفتح وإذا فتح ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تغلق قوى الأرض مجتمعة ليس في إمكانها أن تفتح ما أغلقه الله ولا أن تغلق ما فتحه الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسى له من بعده إذن الأمر بيد الله وحده وإذا أيقنت أن الأمر بيد الله وحده لا بد من أن تتجه إليه هذه الآية أيها الإخوة تترك صدى طيب جدا في نفس المؤمن ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها علاقتك محصورة مع الله عز وجل ما سوى الله أشباح أشباح لا تستطيع أن تقدم ولا تؤخر بل ما قولكم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق وهو النبي الرسول الذي يوحى إليه وهو أكرم الخلق على الله قال قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر لا يملك لغيره من باب أولى الله هو الفتاح يعني دائما كلمة يرددها السلف الصالح كلما التقوا بإنسان متوثب متفتح مقبل يقال لهذا الشاب فتح الله عليك فتوح العارفين فهي كلمة منوعة الله يفتح لك باب رزق الله يستح باب علم الله يستح باب كشف الله يستح باب قرب الله يستح باب رقي الله الفتاح فالكلمة الشهيرة فتح الله عليك يا ولدي فتوح العارفين الآية الأولى إذن ما يستح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الفتاح لها معنى آخر مستنبط من قوله تعالى ربنا استح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أيام الأمور تشتبك قوى تتصارع فلان يدعي أنه على حق فلان يدعي أنه على حق فلان يقيل التهم للآخرين بغير حسن الآخرون يكيلون له الصاع صاعين ترى الحياة صراعات، تبادل تهم تبادل تهاترات توزيع ألقاب سيئة أو راقية هذا يقول الشيخ محي الدين سلطان العارفين شيء جميل وهؤلاء يقولون إنه الشيخ الأكثر من هو الحكام ؟ رجل عالم جليل عارف بالله بعضهم وصفه بأنه السلطان العارفين هؤلاء الصوفيون وغير الصوفيين في الطرف المقابل وصفوه بأنه الشيخ الأكثر للأكبر فمن هو الحكام ؟ من عنده قول الحق من ؟ الذي من الذي يعرف حقيقة هذا الإنسان ؟ بالضبط هو الله عالب فمعنى الفتح هنا معنى آخر معنى الحكم ربنا استح بيننا يعني كل يدعي أنه على حق كل يكين للطرف الآخر التهم هو مؤمن والآخرون كفار هو مستقيم والآخرون منحرفون هو قريب والآخرون ضالون هذا على مستوى الدين الواحد على مستوى الأديان يعني كل دين يتهم الأديان الأخرى بأنها أديان ليست من عند الله أو أديان منحرفة اللا يتهمون أصحاب الأديان بالتخريف والغيبية والضعف الدينون يتهمون غير الدينيين بأنهم كذا وكذا طيب من هو الحكام؟ من هو الذي له الكلمة الفاصله من له الحكم الفيصل من الذي يقول أنتم على حق وأنتم على ظلال الله سبحانه وتعالى هو الفتاح هذا المعنى الثاني مستنبط من قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ما علاقتك بهذا المعنى من هذا الاسم؟ يعني إن كنت على حق لا تخاف لأن الله هو الفتاح قد يقول الناس عنك الأقاويل قد يتهمونك بتهم لا أساس لها من الصحة إذا كنت على حق لا تخاف لا تنسى قوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين توكل على الله إنك على الحق المبين قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهم إذا أمنت أن الله هو الفتاح يعني هو الحكم هو الذي يرفع ويخفض هو الذي يكشف الحقائق هو الذي يجل الأمور هو الذي يزيل الالتباس هو الله عز وجل إذا أمنت بأنه هو الفتاح لا تقلق لو أن الناس أساءوا فهمك لو أن الناس أساءوا ظن بك لو أن الناس اتهموك تهماً باطلة لأسباب تافهة لا تخف من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به ما الذي يقلق الإنسان اليوم؟ يقلقه أنه متمزق بين جهات عديدة يصور موظف له عشر أصحاب عمل شركة عشر شركاء معمل كبير وهذا موظف عنده لو أن هؤلاء الشركاء متفقون، متفاهمون على الرغم من ذلك كل شريك سيعطي هذا الموظف أمراً مناقبا للآخر الأول تعال، الثاني اذهب الأول كن غدا في المكتب، الثاني سافر الأول تأخر بعد الغداء، الثاني تعال بعد الظهر واذهب باكرا يتمزق الإنسان هذا إذا كانوا متفاهمين فكيف إذا كانوا متخاصمين؟ فكيف إذا كانوا شركاء متشاكسين إذا حياة لا تطاق أن يكون لك سادة كثيرون حياة لا تطاق فالإنسان المشرك أو غير المؤمن أو ضعيف الإيمان حياته ممزقة بين أن يرضي رئيسه بين أن يرضي مرؤوسه بين أن يرضي زوجته إن أرضى من حوله في العمل تغضب امرأته وإن أرضاها يغضب شركاء وإن أرضى جيرانه يغضب الله عز وجل وإن امتنع عن حضور هذه الحفلة أغضب أخرباءه حياة كلها تمزق لكن المؤمن يعلم أن الفتاح هو الله هو الحكم إذا يرضي جهة واحدة ويستريح لا تنسوا قوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين يعني أحد أكبر عذابات النفس أن تشرك بالله، أن تدعو مع الله إلها آخر. ليس معنى أن تدعو مع الله إلها آخر أن أن تقول هذا الخلان إله، لا، أن تعامله كما تعامل الإله، أن تعتمد عليه، أن تتكل عليه، أن تعلق عليه الآمال، أن تصيعه وتعصي خالق الكون. معنى هذا أنك تتخذه إله. هذا المعنى الثاني. المعنى الأول ما يفتح الله للناس من رحمة. في أبواب مغلقة كثيرة، لكن أبواب كلها مزدودة. تعبير يستخدمه الناس. الأبواب كلها مغلقة. الأبواب كلها موصدة. الطرق كلها غير سالكة. كلما تجهت إلى جهة. أغلق الباب في وجدي هذا تعذير استعمله عامة الناس من هو الفتاح ؟ هو الذي يفتح لك الأبواب المغلقة أو الأبواب المستعصية أو الأبواب الكثيرة وحينما يطهر الإنسان حينما تصبح سريرته سليمة حينما يستحق الإكرام تأتيه الدنيا وهي راغمة أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فخدميه ومن خدمك فاستخدمي لذلك الدعاء المعروف خلقت لك الحديث القدسي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضه ولك علي رزق فاذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رخض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً الأبواب إذا كنت في المستوى الذي يستحق الإكرام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 وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ما تعلق ملطف ما أحد بحب الدنيا إلا التاط منها بثلاث شغل عناه وأمل لا يدرك منتهاه وفقر لا يدرك غناه شغل عناه وأمل لا يصل إليه وغنى لا يبلغه إطلاقاً، لكن المؤمن ربنا عز وجل قال يمتعهم متاعاً حسناً، متاعاً حسنا متاع المؤمن متاع في مع راحة نفسية ومع أمل بجن عرضها السماوات والأرض، لكن متاع الكافر في معه قلق، في مع شعور بالمستقبل المجهول، شعور بأنه مقدم على مجهول. ولسيا الموت فلذلك الله عز وجل حينما قال دعاء سيدنا إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات سيدنا إبراهيم حسب ما تصوروا من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا أجابه قال ومن كفر ومن كفر فأمتيعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير ما الفرق إذن في الدنيا بين متاع المؤمن وبين متاع الكافر متاع المؤمن في مع راحة نفسيه، في مع شعور أن الله سبحانه وتعالى ادخل له شيئا في الآخرة فكأن الدنيا والآخرة. أما الكافر وهو في قمة استمتاعه في الدنيا يشعر بقلق من مجهول أقله الموت، أقله أن تسلب منه هذه النعمة فلذلك الدعاء الذي أدعوه دائما أنا اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء يعني أفعب شيء أن يسلب منك شيء قد أخذته قد نلته من الله عز وجل شوف المؤمن، الله عز وجل من إكرامه للمؤمن يجعل خير عمره آخره يتعمل أول حياته لكن بعدين بيرتاح. أما أهل الدنيا يعزهم في مقتبل حياتهم ثم يأتي العقاب والذل والهوان والفقر فالدعاء الشريف اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أيامنا يوم نلقاك, نلقاك وأنت راضٍ عنا إذا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآن ما علاقتك بهذا الاسم هذه الآية إذا فهمتها كما أراد الله عز وجل تقول أن الله عز وجل قال ومفاتيح الغيب عنده هل حدث شيء إذا قال الله عز وجل ومفاتيح الغيب عنده هو قال وعنده مفاتيح الغيب هل يستفاد معنى دقيق جدا من تقديم عنده إذا قال ومفاتيح الغيب عنده وقد تكون عند غيره أما إذا قال وعنده مفاتيح الغيب فالتقديم صار في قصر طيب إذا الغيب لا يعلمه إلا الله وعنده مفاتيح الغيب العوام بيقولوا كلنا اللي عند الله مو عند العبد فإذا أنت كنت مؤمن أخي ما في أمطار جفاف دائم العام الحالي بعض مجاري نهر برد زرعت في الغوطة زرعت لأن الناس سيئسوا من أن ترجع هذه المياه إلى مجاريها جفاف مستمر فجأة جاء بردا بشكل مخيف وبكميات مخيفة وعنده مفاتح الغير أنا لا أقول لك كذب الناس لا. لو قال طبيب ما في أمال لا تدعوه لأنه إن الطبيب له علم يذل به إن كان للناس في الآجال تأخيره حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير على هو على حسب عمر الإنسان فأجل انتهى عمره قال الطبيب ما في أمل معناها ما في أمل أما إذ كان في بقية بحياته أنا بذكر طبيب استصمعت قال لمريض أربع ساعات منته فأهله اشتروا السواب وكتبوا النعوة ثم شفاه الله عز وجل هذا الإنسان عاش 30 سنة والطبيب مات بعد 12 سنة عاش 30 سنة والطبيب مات بعد 12 عشرة, عشرة عاما وعنده مفاتيح الغيب لا تهدئ من باب التكذيب بس الإنسان بيتكلم بحسب علمه أما ما سيكون لا يعلمه إلا الله عز وجل يعني مثلاً في بلاد في الشرق آمنة مطمئنة رخاء مال بترول غنى من يصدق أن تلتهد بالحرب؟ ليس في الخصبان لبنان في عام ٧٤ جنة الله في الأرض كان الأمن والرخاء والبذخ والتراف كل ما في العالم في هذا البلد من يصدق الذين ذروها الآن؟ قاعة صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أنت عنده مفاتيح الغيب الإنسان أنا مرة قلت أنه في تفسيرات إلهية نحن ممكن نفهم تفسيرات أرضية أنه والله في صراع في حرب أهلية مثلا في مشكلة عربية دولية بس في فهم ديني آخر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 في تفسيرات كثيرة جدا، لحتى في تفسير نسواني لأحداث لبنان الحكمة عين تفسير نسواني هذا، أما أنت اعتمد التفسير الديني ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغبا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون لبنان وغير لبنان شرقا وغربا شمالا وجنوبا نعم إذا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذه الآية إذا فهمتها تتكذب الدجالين والكهان والسحرة والمنجمين والأففاقين يعني بسمع أيام بكل بلد متقدم جدا في يعني فَلَكِي بِإِلَّكِ أو عراف يأتيه كبار الشخصيات يسألونه عن مستقبلهم المالي مثلاً أو الإداري أو السياسي هي الآية لو كان قرأوها يمتنعون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو تهى الأمر لمجرد أن تسأل إنساناً عن الغيب فأنت لا تعرف الله لمجرد أن تطرح سؤالاً على كاهن تأكد أنك لا تعرفه الدليل من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كل هذا القرآن كافر به لأن ربنا عز وجل قال قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مثني السوء عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وعنده مساتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذا موقف الإنسان هاي الآية خطيرة جدا هي الآية لو قريت مقالة تنبؤات عام كذا تسعةين أول أعوام الميلادية يطلعوا الصحفيين بعض المفكرين بتنبؤ لما سيكون في المستقبل. مثل هذه المقالات لا تقرأ لأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا الله. إلا كان تنبؤ من باب يعني يعني لا من باب الجزم من باب التكهن أنه بجوز لعالم مقبل على أزمة معينة مقبل على كذا لكن عنده مفاتيح الغيب. لا يعلمها إلا هو هذه الآية إذا فهمتها استرح قالوا ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها أنت لا تملك إلا الوقت الحاضر في هذا الوقت بإمكانك أن تتوب في هذا الوقت بالذات بإمكانك أن تتوب كان احضر عنا بالجامع أخت كريمة في جامع النابس من ستة عشر عاماً فقالها صهر بعيد عن الدين بعد شديد بل إنه ينكر وجود الله عز وجل فكانت تدعو تدعو ابنتها أن تدعو زوجها لهذا الزرف فسمعت أنها دعته أكثر من عامين درس واحد أحضار قال مرة دخلت ابنتها على الدرس ففرحت فرحا شديدا قالت لها زوجك معك في قرأت معه يعني كادت لا تصدق هذا الرجل حضر درس واحد لا درسين حضر أحد بالضبط وأصابته أزمة قلبية ونقل إلى المستشفى على شكل إسعاف وهو على الحمال قال لأولاده كل شيء قلته لكم في الماضي باطل الحق هو ما جاء به القرآن لا أنسى هذه الكلمات رب أولاده على شاكلته على أنه لا إله, ما في إله حضر درسين ووافته المنية وهو على فراش الموت قال لأولاده له ولد مهندس والثاني طالب قال كل شيء قلته لكم باطل الحق ما جاء به القرآن نرجو الله أن يقبله فالإنسان وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الغيب ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها لماذا بعض العلماء قال الحج على الفور من أين انطلقوا؟ من أن الإنسان لا يعرف متى يموت. ما دام الحج فرضا على المستطيع، فحينما تصبح مستطيعا يجب أن تحج، لأن العمر ليس بيدك تعجل الحج والعمرة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض، من فقر، من مشكلة، من موت مفاجئ. قل يجمع بيننا وربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم كلمة فتح باللغة تعني أن هناك شيء مغلق لا هل تقول لإنسان افتح هذا الباب وهو مفتوح؟ كلام له معنى لا تقول افتح إلا لما هو مغلق إذا كل شيء أغلق في وجهك يجب أن تذكر اسم الفتاح حتى لو ضاعت مفاتيحك مثلاً لو ضاعت محفظتك لو ضاع شيء ثمين، أغلق عليك مكانه حدثني أخ قال لي ذاهب إلى الميناء اللازقية لتخليص بضاعة ومعي مستندات كثيرة جداً, كثيرة جداً وأناك أشخاص كلفوني أيضاً بإصال مستنداتهم إلى بعض الموظفين هناك. اللي محتفظ كلها مستندات. ذهبت إلى الكرنة لأركب عليكم السلام لأركب. تفقدت هذه المحفظة الممتلئة مستندات لبضاعة وصلت إلى اللاذقية لم أجلها. أقسم بالله أن الدم جف في عروقي. اللي تفر وجهي بضائع بالملايين. له ولي اللي قال وقفت على مدخل الكرنك في البرامك أقول يا فتاح قال وقفت ساعة بكاملها ما في عندي حل ألغى سفره طبعا المحفظة فيها كل المستندات قال لي ما عدت أذكر السيارة التي أقلتني إلى الكرنك ثم بدعاء شديد ودعاء في إلحاح ووقفت أمامي سيارة قلت اذهب لا أركب قال له الذي ركبت معي قبل الإلوم فإذا هي هي الخذ خذ هذه المحفظة بركة الدعاء هو أيقل الله يعلم بأي سيارة المحفظة موجودة والسائق بيد الله عز وجل يعني السائق الله عز وجل إذا أراد يلهمه أن يعود، يلقي عطفا في قلبه، يلقي خوفا من الله. قال لي بعد ساعة وقفت أمام السيارة وظننتها تعرض علي أن أركب معها. قلت له إذهب. قال لي أليس الذي ركبت معي قبل ساعة؟ ولا أليست هذه محفظتك؟ قلت بلا. أخذها. فإذا أنتي أمنت الفتاح كل شيء مغلق علي. قول يا فتاح يا عليم، العوام يعني أحيانا بيقولوا كلمات ما لها معنى. إذا حد كان متبرم من إنسان، يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم مو هذا المعنى، في معنى آخر. مع الأسف الشديد هالكلمات الدينية الراقية، الآن تستخدم استخدام آخر. يعني إذا كان عصب الإنسان أو ضجر أشهد أن لا إله إلا الله منا، متى متى يشهد حينما يغضب؟ فإذا رأى إنسان يغلي يصلي على النبي هذه الكلمة قد تكون غير مناسبة في وقت الغضب الشديد قد يقول كلام هذا الإنسان الجاهل قد يسب النبي فأنت إذا واحد عم يغلي غليان لا تقول له يصلي على النبي إلا إذا كان مؤمن طبعا إذا مؤمن يقول لك اللهم مصلي عليه يهدأ فعلات أما واحد ما في دين يقول له على النبي لا معناها فيا يفتاح يا علي إذا واحد فاجأ صباحا يا فتاح يا عليم على الصوائل لا يا فتاح يعني يا فاتح ما أغلق ضيعت حاجة هالوظيفة بدى واصطة إلي وأنت ما لك واصطة يا فتاح افتح مغلاق هذا الأمر افتح قلب فلان ألقي في قلبه عصا عليه ألقي في قلبه تفقما لي ألقي في قلبه إنصافا هذا الأمر إذن كلمة فتح معناها في شيء مغلق وفاتح اسم فاعل فتاح صيغة مبالغة اسم الفاعل صيغة مبالغة للكم والعدد للكم والنوع قضية مستعصية جدا يا فتاح يا علي أبواب كثيرة يا فتاح يا علي ومنه قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر معناها كانت مغلقة إلا منخفض متمركز بقبرص باتجاه باتجاهه إلى القطر توقع هطول أنطار غزيرة تتلبد السماء بالغيوم ولا تحدث أمطار. مره ثانيه بعد يومين كمان في توقع هطول امطار توقع هطول امطار اول جمعه وثاني جمعه وثالث جمعه ورابع جمعه مضى ايلول تشرين مضى تشرين ثاني مضى ما في امطار توقع هطول امطار ما في امطار توقع هطول امطار ما في امطار بعدين توقع هطول امطار باذن الله حط باذن الله بعدين ففتحنا ابواب فتحنا. السماء وكان منتن بماء منهمش فتحنا مغلق ماذا سماء مغلقه مفتاحها بيد الله عز وجل نعم والفتح في الحرب الظفر هي معنى رابع المعنى الأول أي قضية مستعصية مفتاحها بيد الله المعنى الثاني أي خلاف مستعصي إصدار الحكم العادل هو الله عز وجل بيد الله عز وجل المعنى الثالث موضوع الأمطار ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر المعنى الرابع والفتح في الحرب هو الظفر إن فتحنا لك فتحا مبينا. إذن البلاد المفتوحة كانت مغلقة محصنة جيوش قوى فتحت الأبواب كلها. فتحت للمسلمين أصبحت بلاد إسلامية. هذه البلاد كانت للرومان. فتحت للمسلمين. نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبين إذا الفتح من معاني الفتاح هو الحاكم بين الخلق لأنه كلما استغلق أمر خلافي بينهم يفتحه الله عز وجل في عن شيء آخر في عنما فتح لكبار المؤمنين يعني المؤمن احيانا يفتح الله عليه يعني يلقي في قلبه نورا، يلقي في قلبه المعرفة يسميها بعض العلماء الكشف يكشف الله له عن بصيرته يرى الحق حقاً والباطل باطلاً يسميها علماء أخرون الإراءة وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض احيانا تشعر أن أنت ما كنت, ما كنت ترى فأصبحت ترى طؤية قلبية الأيام الإنسان يرى أن القذب بربحه هذا أعمى البصيرة إلى أن يرى أن الصدق وحده هو الذي ينجيه هذه رؤية قلبية يرى أن الاستقامة في الحياة هي سبب الكرامة هذه رؤية أن معظم الناس يكذب ويغش ويحتال ويخدع ويظن نفسه ذكيا لأنه أعمى القلب ما هو الفتح بالمعنى الجديد؟ الفتح يعني أن يفتح الله على بصيرتك أن يكشف الله عن بصيرتك أن يجعل بصيرتك صافية ترى بها الخير خيراً والشر شراً إذا بعض العلماء قالوا الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته وفتح على العاصين أبواب مغفرته إن كان عاصي الله عز وجل يفتح له باب المغفرة وإن كان مؤمن يفتح له باب معرفته أنت يا ترى لو سألت نفسك قبل خمس سنوات في نفس المستوى أم شعرت أن لك رؤية جديدة لك بصيرة نافذة لك إدراك أعماق لك قيم أمتن هذا هو الفتح كلما كشف لك بعض الحقائق فتح عليك إلى أن يفتح عليك الفتح المبين الذي لا معصية بعده. مؤمن بتساوي مع المؤمن باليقظة والغفلة، ففي مؤمن أغلب وقته في غفلة، مؤمن بالله لكنه في غفلة. أما المؤمن الأرقى أكثر وقته مع الله عز وجل دائما يسأله. يدعوه، يستعيز به، يرجوه يهتدي بهديه، يستلهمه والله عز وجل يتجلى على قلبه يلقي في قلبه نورا يلقي في قلبه معرفة يكشف عن بصيرته، هذا المعنى معنى الفتح،, الفتح يستخدمه العلماء كثيرا فتح الله عليك، جاءه الفتح إذا جاء نصر الله، والفتح أيضاً العوام، إذا فتح محل بالحمرة، والبس نسائي النساء كاسيات عاريات نائلات مميلات وعندهم موظفين غارقين أو عندهم موظفون غارقون في شهوة النساء يكتب على محله التجاري إن فتحنا لك فتحا مبينا هذا الفتح أن تربح أن تبيع النساء الكاسيات عاريات وأن تدير معهن أحاديث أكثرها يدعو إلى الزنا هذا هو الفتح المبين هذا الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يا الله عز وجل فتح للنبي مكة المكرمة فتح له دخل الناس في دين الله أخواجا إذا الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته وفتح على العاصين أبواب مغفرته وقيل الفتاح الذي يعينك في الشدائد وينيلك وجوه الذوائد يعينك بالشدة وفي الرخاء يرفعك يعطيك عطاء ذائداً إذن هو فتاح بعضهم قال الفتاح هو الذي يستح أبواب الخير على عباده ويسهل عليهم ما كان صعباً هذا الفتح يكون تارة في أمور الدين يقول لك الكتاب يقرأ وما سنت عليه صعب بعد حين فتح الله على قلبه يقرأ ويفقل يقرأ ويتعمق يقرأ ويستمتع يقرأ ويحلق يقرأ ويحفظ يقرأ ويتكلم الحكمة أجراها الله على لسانه أول أمر يقول كتاب كأنني أنحت في صخر ما هذا الكتاب؟ أقرأ القرآن لا أفهمه إطلاقا أقاء الحديث لا أفهمه جاء وقت آخر بدأ يفهم بدأ يتعمق بدأ يطرح سؤال بدأ يأخذ الجواب بدأ يحفظ بدأ يتكلم بدأ يستمتع بدأ يدعو إذن الله فتاح يفتح عليك أبواب العلم يفتح عليك أبواب الحكمة ينطق لسانك بالحكمة يعني إذا أخلصت لله أنطق الله لسانك بالحكمة أول أنواع الفتح يفتح عليك في أمور الدين وهو العلم ويفتح عليك في أمور الدنيا تكون فقيرا فيغنيك تكون ضعيفا فيقويك تكون مظلوما فينصرك على أعدائك تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة ويحل ويحل محلها الفرحة، فلذلك الإنسان إذا كان بعيد عن الله عز وجل لا يمكن أن يسعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحسره يوم القيامة أعمى. هل انقِباد؟ سأل أهل الدنيا، سأل الأغنياء، سأل أصحاب مئات الملايين، سأل أصحاب من يملكون ألوف الملايين، صار في ألوف ملايين. قال من أوتي قوة لا حدود لها من أوتي مالا لا حدود له اسألهم استحلفهم بالله قد يقولون نحن أشقى الناس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْصُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى شو معنى فتاح؟ يفتح لك باب الأنس به يفتح لك باب الإقبال عليه يفتح لك باب الرضوان يفتح على قلبك باب الرضا ترضى. بس لكن البيت غرفة ونص تحت الأرض. في الحمد لله. تدخل عليه الحمد لله. تفوت على واحد بيت وخمس متر. حقه ثلاثين مليون لك. سوق مسموم. السنة خسران كذا مليون. يعني خسر ربحه كذا مليون بس. عنده مال لولد ولده. تلاقي مازكر. الفقير فتح الله عليه باب الرضا. فتح الله عليه باب السكينة. باب الشكر. الصحة صح... طيبة الحمد لله أنا أسعد الناس وهذا الذي ما عرف الله عز وجل دائما في, في ضيق في ضنك في سخط على الله عز وجل إذا يفتح لك باب الدين بفتح العلم على قلبك أو يفتح لك باب الدنيا إن كنت فقيرا يفتح عليك باب الغنى إن كنت ضعيفا يفتح عليك باب القوة إن كنت مريضاً يفتح عليك باب الصحة إن كنت مكروباً يفتح عليك باب الفرحة قال بعض الشعراء يا فاتحاً لي كل باب مرتج يا لي كل باب مرتج معنى مرتج من ارتاج ارتج الباب قفله إذا الباب مغلق هذا باب مغلق هيك مفتوح وهكذا مغلق اذا في دهر مرتج في الله عز وجل لا يستح الأبواب المغلقة يستح الأبواب المرتجة إذا كان أثل وأثل وأثل تحت وفوق على الأرقام وكل أثل هالأد بدوم هدي هذا البه الله عز وجل يفتح عليك أبواب المغلقة يا فاتح لي كل باب مرتج إني لعفو منك عني مرتج هذا أثنو يا فاتحا لي كل باب مرتجي إني لعفو منك عني مرتجي الأولى من الارتاج والثانية من الرجاء ثمن علي بما يفيد سعادتي قيد الفتاح هو الذي يستح على النفوس باب توفيقه يجب أن تعلم أن في القرآن آية واحدة لا ثانية لها وهي قوله تعالى وما توفيق إلا بالله قال بعض العلماء لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بتوفيق الله تعالى فلما طلعوا إشلينجر هي أن يجرب تجربة فريدة أن يخرج إلى الفضاء الخارجي في لسعة أشهر أو سنة سبعة رجال وامرأة كي تنجب المرأة وهي في الفضاء وأعد لكل شيء عدته ولكل جهاز جهازان وقد ضبط الجهاز بعد تنازلي دقيق جدا وأطلقت مركبته إلى الفضاء وسماها أهل الدنيا المتحدي أي إشلنجير. نعم هذه المركبة بعد سبعين ثانية أصبحت كتلة من اللهب إيه الله ما فتح عليهم أغلق عليهم باب التوفيق لذلك وما توثيقي إلا بالله إن فتحت محل تجاري إن أستثت معمال إن أستثت مدرسة إن أزمعت الزواج قل يا فتاح لا تقول أنا خبير عندي إمكانيات سأستخدم كل خبرتي سأستشير سأسأل محامي أنا أعرف رجل يعني دائما متبرم دائما مش مأذن هاي بلد هاي بلد فجمع طرح أسم ضرب وجد إذا كان ببيع معمله وبيته وسيارته محله التجاري بالحريقات كذا مليون. مليون كذا قصة قديمة يضعهم ببنك في أوروبا للـ 118 دخله في سنة 3 ملايين يعيش ملك في فنفذ الخطة باع المحل وباع المد... المعمل وباع البيت وباع السيارة واخذ تأشيرة خروج وذهب إلى أرقى بلد في العالم لسويد. فبباله إنه يشتري يحط الأموال بالبنك يشتري بجزء مننا ذي سيارة فخمة ويعيش على أموال على فوائد مبلغ يحبه كيف ربنا عز وجل مع الله ما في ذكي ما في ذكي أبدا كيف إنه وضع المبلغ بالبنك بحتاج إلى وثيقة معينة ومبلغ كبير جدا فوضعه باسم آخر إما قريب أو صديق هناك في اليوم التالي قالوا المبلغ قاله من أنت لا أعرفك كل ثروته وضعت باسم إنسان آخر لساعات لتأمين وثيقة معينة في اليوم التالي قال لا أعرفك من أنت فأين الذكاء في خلي مع الله ما في ذكي يؤتى الحذر من مأمنه من مأمنه لا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل فأنت وما توفيقي إلا بالله لن يقع شيء إلا بتوفيق الله علاقتك بهذا الدرس أن تسعى زهدك كي يفتح الله على قلبك باب العلم والشيء الثاني أن تفتح أنت على العباد باب خيراتك لا تكون قابض تكون باقض افتح لهم باب الخير والحمد لله رب العالمين